بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن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 لا تبصرون إصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم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 كل مرء بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم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 ولا مجنود؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنود؟ قلت ربص، فإنني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟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 113. أم له البنات ولكم البنون 114. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أَمْ أم عندهم الغيب فهم يكتبون 116. يريدون كيدا 114. فالذين كفروهم المكيدون 115. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 116. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم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 نذالك ولكن أكثرهم لا يعلمون وصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تكوب ومن الليل فسبح وإدبار النجوم